أول مولود وأول راحل كان صلى الله عليه وسلم ربانا ماهرا قاد سفينة التوحيد خلال أمواج الوثنيين بمهارة وها هي السفينة تكبر وبحر الوثنية يستحيل محيطات تتلاطم حوله لم يستفز صلى الله عليه وسلم أحدا لم يشتري عداوة أحدا كان يشتري الحب كان يحقن الدماء لكن أعداء الإسلام لن يتركوه لذا فاللين يحتاج إلى قوة فهو صلى الله عليه وسلم مسؤول اليوم عن دولة وشعب وحمايتهم تثقل كاهلة وتتطلب قيادة إدارية حكيمة وعسكرية صارمة بدأ صلى الله عليه وسلم بتشكيل بعض السراي المكونة من بضعة أفراد من صحابته وذلك لرصد أي تحرك للوسنيين الذين تحالفوا مع قريش أما في الداخل فهو صلى الله عليه وسلم رحمة مهداه وقاض عادل وزوج ودود وأب حان وجار رفيق تزف إليه عائشة في تلك الغرفة الصغيرة التي هي مكان قبره اليوم أما أختها أسماء فوصلت إلى قباء وهي تعاني آلام الوضع وتقول خرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدت بقباء وبعد أن غسلت مولودها لفته بقطعة قماش ونهضت كالفرح تحمل طفلا كالصباح ثم ركبت وانطلقت نحو المدينة تبحث عن سبق في الإسلام هذه الفتاة التي رباها الصديق تصل إلى المدينة فلا تبحث عن أحد سوى نبيها صلى الله عليه وسلم ولما أشرق في وجهها مدت له أجمل ما حملته يداها لتقول وضعه صلى الله عليه وسلم في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها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 ثم مده لذات النطاقين فضمته وقبلته ودللته وسمته بخير الأسماء سمته عبد الله عبد الله بن الزبير ولئن كان هذا الطفل قد أسعد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق فإن صحابياً كريماً أحزنهما ها هو صلى الله عليه وسلم يعوده وبعد مدة يموت الأنصاري الكريم أسعد بن زرارة صاحب بيعة العقبة وأول من صلى بالناس في المدينة الجمعة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودعا له ودفنه وجلس حزينا قرب قبر حبيب اواه ونصره وفداه بماله ونفسه وفجاءه يتسلل بين الصحابه غريب يبدو عليه الشحوب ومرارة الاغتراب وذل الرق تلفت وتلفت حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاتجه نحوه لم يكلمه بل دار حوله وكأنه يبحث عن شيء أضاعته السنون عن شيء فارق أحبته ودياره بحثا عنه تأمله صلى الله عليه وسلم فعرفه وعرف ما الذي يبحث عنه فمد صلى الله عليه وسلم يده نحو رداءه وكشف له ظهره فبكى الغريب وابكى الرجال